أذكرك وذرف دموع والبعد يا روحي لو من صدّت قلبي جزوع وصبر قلبي ما جوع من صدّت قلبي جزوع وصبر قلبي ما جوع أذكرك وذرف دموع والبعد يا روحي لو من صدتك قلبي جزوع والصبر قلبي ما قوى من صدتك قلبي جزوة والصبر قلبي ما قوى وين انت غايب عننا ولا نسيت بنا نسيت طاري حبنا من بعد قلبك ما جفا نسيت طريق حبنا من بعد قلبك ما جفى أذكرك وذرف دموع والبعد يا روحي يلوع من صدتك قلبي جزوع والصبر قلبي ما قوى من صدت قلبي جزوع والصبر قلبي ما قواه شفني حزين وانتظر والليل خاوي تسهر يمكن يجيبك لي قدر وتجيب لي جراحي دوا يمكن يجيبك لي قدار ويجيب لي جراحي دوار اذكرك واذرف دموع والبعد يا روحي يلوح من صدتك قلبي جزوع والصبر قلبي ما قوى من صدتك قلبي جزوع والصبر قلبي ما مع كل ليالي هنا يا بدر ليلي والسنا مليت من كثر العنا والروح ماتت من ضما مليت من كثر العناء والروح ماتت من ضمان أذكرك وذرف دموع والبعد يا روحي يلون من صدتك قلبي جزوع والصبر قلبي ما قوى من صدتك قلبي جزوع والصبر قلبي مقوى تعال مشتاق كثير شفني من فراقك كسير البعد والله مرير والوقت موحش في مساء البعد والله مرير والوقت موحش في مساء وذرف دموع والبعد يا روحي يلوع من صدتك قلبي جزوع والصبر قلبي ما قوى من صدتك قلبي جزوع والصبر قلبي ما قوى والصبر قلبي ما قوى